فَإِنْ كَذَّبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ كَذَّبُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ إِنَّهُمْ لَا أيمان لهم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 إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال قت وتجاره وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم.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 ويأذى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار لا أموال الناس بالباطل، لا ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم، فبشرهم بعذاب أليم.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 ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهم انفسكم وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا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 إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 لا أعد له عدته ولكن كره اللهم بعاثهم فثبّطهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولو وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعن لهم والله عليم والمين لقد بتغول فتنه من قبل وقللوا لك الامور حتى جاء, الحق حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلني ولا تفتني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 تربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنا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 فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْكُمُونَ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 انهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم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 الصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون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 استأذن كأول الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأموالهم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 الله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احملكم عليه تولوا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاداً, وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا على شفا جرف هانر فانهار ربهم في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أuli قربا ولو كانوا قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن وعدته وعدها إياه.